فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ, بل الإنسان بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة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 إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وجوه إن وجوهه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوهه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 منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر سبحانه أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ بقادر بقادر على